وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْءَ اتى الاخرى وان عليه ان اتى الاخرى وانهم هو اضنا واقنا وانه هو اضنا واقنا وانه, هو أغنى وأقنى وأنه, هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعراء وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا أُولَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادِي قُولَا وَثَمُودَ فَمَا أَرْقَوْا وَثَمُودَ فَمَا أبقى وقوم نوح من قبل أ حِ قَدْ إِهُ كَُهُم أَضمَ وَأَطغَ إِهُ كَهُم بلَم وَطغَ وَإمُ تَثكَ تَأَهُوَ وَإم فغشاها ما غشا فغشاها ما غشا فبيأي مِنَ النُّذُرِ أُولَا هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى آدِفَتِ الْآذِفَةِ آدِفَتِ الْآذِفَةِ لَيْسَ َمِنهَ الحَد ف تجبون أَفَغِن ل ذَلحَادِي ف تجبون وَتَضحَكَ وَل تَكون وَتَحَكُونَ وَل تَكون وَأَنتُم إِيَ وَأَعْبُدُ تَسْجُدُونَ لِلَّهِ وَأَعْبُدُ يَقْتَرِبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ يَقْتَرِبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ وَإِن يروا آية وإن يروا آية يعرفوا ويقولوا سحر مستهر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر كل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزجر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزجر حكمة بالغة متوندلغا فما تغني النذور فما تغني النذور فتول عنهم فتول يوم يدعو الداعي الى شيء نكر لما يدعو الداعي